عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال الشيخ رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب ا ل ح ج ة ب إ س ن ا د صحيح يريد بصاحب كتاب ا ل ح ج ة الشيخ أ ب ا الفتح نصر بن إ ب ر ا ه ي م المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة. يتضمن ذكر كتاب يتضمن الحجة المحجة الدين على قواعد أهل الحديث والسنة وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين أولها أبو على أصول على أهل خرج نعيم وشرط في في وقد أ ن تكون من صحاح ا ل أ خ ب ا ر وجياد ا ل آ ث ا ر مما أ ج م ع الناقلون على ع د ا ل ة ناخليه و ا خ ر ج ت ا ل أ ئ م ة في مساندهم ي ثم خرجه عن الطبراني حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم حدثنا نعيم بن حمد حدثنا عبد عن هشام بن حسان عن محمد زيد عبد المرادي عبد عبد الثقافي بن نعيم بن عن بن عن بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن الوهاب هشام الله قال أبو أوس عقبة عمر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 الحافظ أ ب و موسى المديني هذا الحديث مختلف فيه على نعيم وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أ و غيره قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه منها أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة أنه بن وإن كان به هذا وثقه حديث يتفرد وخرج البخاري له ف إ ن أ ئ م ة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في ا ل س ن ة وتشدده في الرد على أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وكانوا ينسبونه إ ل ى أ ن ه يهم ويشبه عليه في بعض ا ل أ ح ا د ي ث فلما بالضعف على عليه عثورهم مناكيره حكموا كثر فروى صالح ا ف ظ عن ابن معين أ ن ه سئل عنه فقال ليس بشيء ولكنه صاحب س ن ة قال صالح وكان يحدث من حفظه وعنده كثيرة لا يتابع عليها وقال أبو داود نحو وسلم وقال وقال يتابع عليها عند نعيم عشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل وقال النسائي ضعيف مناكير النبي النسائي حديثا الله لها مرة لا كثيرة ليس صلى أصل ليس بثقة وقال م ر ة قد كثر تفرده عن ا ل أ ئ م ة المعروفين في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة فصار في حد من لا يحتج به وقال أ ب و ز ر ع ة الدمشقي يصل أحاديث يوقفها الناس يعني أنه يرفع الحراني سعيد يونس الناس الموقفات وقال أبو عروبة هو مظلم الأمر أنه أبو أبو وقال عروبة هو بن يونس روى أحاديث عن الثقات ونسبه آ خ ر و ن إ ل ى أ ن ه كان يضع الحديث وأين كان أصحاب كان عن ب الوهاب وأصحاب ب د الثقافي هشام بن حسان وأصحاب ابن سيرين ابن عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إسناده فروي وروي نعيم هشام أنه إسناده عنه عن عن هشام وروي عنه عن اختلف الثقافي قد الثقافي على في حدثنا بعض مشيختنا هشام أ و غيره وعن ل الرواية ى هذه و ي ف ك شيخ الثقفي غير معروف عينه وعن غيره الثقفي رواه رواه غير مجهول وشيخه ومنها فتزداد الجهالة في إسناده ومنها أن في إسناده عن عن معين أن شيخ في في عقبه بن أ و س السدوسي البصري ويقال فيه يعقوب بن أ و س أ ي ض ا وقد خرج له أ ب و داود والنسائي وابن ماجه بن عمر ويقال عبد الله بن عمر وقد اضطرب في إسناده وقد وثقه وابن سعد وابن حبان وقال ابن خزيمة روى عنه ابن سيرين مع جلالته وقال ابن عبد البر إسناده عنه سيرين عمر عمر العجلي سعد مع خزيمة مجهول روى ويقال وقد وقد وثقه وقال وقال هو في الله جلالته وقال الغلابي في تاريخه يزعمون أ ن ه لم يسمع من عبد الله بن عمرو أ ن م ا يقول قال عبد الله بن ع م ر فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعة ا ل ل أعلم ه و أ م ا معنى الحديث فهو أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يكون مؤمنا كامل ا ل إ ي م ا ن الواجب حتى تكون محبته ت ا ب ع ة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ا ل أ و ا م ر والنواهي وغيرها فيحب في ويكره غير به بمثل ما أمر به ويكره ما موضع القرآن هذا قال تعالى ورد نهى عنه وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى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 وذم سبحانه من كره ما احبه الله او احب ما كرهه الله قال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أ ع م اعمالهم ل وقال ه م ت ل ذلك ى ب أ ن ه ت ب ع و ا ما ا أسخط ل وكرهوا رضوانه فأحبط أ ع ا ل ه م فالواجب على كل مؤمن أ ن ي ح ب ما أ ح ب ه الله م ح ب ة توجب له الاتيان بما وجب عليه منه فإن فضلا الكفة فإن الكفة إليه ندب منه كان ذلك فضلا. وأن منه زادت زادت المحبة بما ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أتى توجب حتى أوجبت ذلك له عليه حرم يكره كرهه عنه م ا كرهه ت ز ي ا كان ذلك فضلا ا ذلك ل في وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى ح ح ي ي ن عنه ص الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه وولده و أ ه ل ه والناس أ ج م ع ي ن فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله مؤمنا تابعة يكون يقدم جميع ومحبة محبة محبة حتى و ا ل م ح ب ة ا ل ص ح ي ح ة تقتضي ا ل م ت ا ب ع ة و ا ل م و ا ف ق ة في حب المحبوبات وبغض ا ل م ك ر ه ا ت قال عز وجل قل إ ن كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه وقال تعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الحسن قال أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إ ن ا نحب ربنا حبا شديدا ف أ ح ب الله أ ن يجعل لحبه علما ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من ك ن فيه وجد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما و أ ن يحب ا ل م ر أ ة لا يحبه إ ل ا لله و أ ن يكره أ ن يرجع إ ل ى الكفر بعد إ ذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أ ن يلقى في النار فمن أ ح ب الله ورسوله م ح ب ة ص ا د ق ة من قلبه أ و ج ب له ذلك أ ن يحب بقلبه ه يحبه الله ما ل و و ر س ويكره ما يكرهه الله ويرضى بما يرضى الله ويسخط ك يكرهه ر ر ه الله ما و و ويرضى ورسوله و ل الله ه يرضى ي بما ما يسخطه الله ورسوله وان يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فان ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله او ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه و ا ل ق د ر ة عليه دل ذلك على ن قال ص محبته و ابو ج ة فعليه ي أن ت ب من ذلك و يعقوب ر ج إلى تكميل المحبة الواجبة ا ل أ ب ي ع ق و النهر جوري كل من ادعى م ح ب ة الله عز وجل ولم يوافق الله في أ م ر ه فدعواه باطله وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور وقال وجل بصادق معاذ ادعى الله ليس يحيى محبة بن من عز ولم يحفظ حدوده وسئل رويم عن ا ل م ح ب ة فقال ا ل م و ا ف ق ة في جميع ا ل أ ح و ا ل و أ ن ش د ولو قلت لي مت مت سمعا و ط ا ع ة وقلت ل د ا ع الموت أ ه ل ا ومرحبا ولبعض المتقدمين تعصي ا ل إ ل ه و أ ن ت تزعم حبه هذا لعمري فجميع ي القياس شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع كان صادقا المحب لو لأطعته لمن إن حبك ف المعاصي ت ن ش أ من تقديم هوى النفوس على م ح ب ة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه وقال تعالى ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م ومن أ ض ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وكذلك الهوى ولهذا الأهواء وكذلك الهوى البدع على الشرع أهلها أهل المعاصي إنما إنما تقديم تقديم تقع تنشأ من من يسمى على م ح ب ة الله و م ح ب ة ما يحبه وكذلك حب ا ل أ ش خ ا ص الواجب فيه أ ن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من والأنبياء والصديقين والصالحين محبة ومحبة على عموما المؤمن الله الله الملائكة والرسل والشهداء ولهذا من من كان من علامات وجود ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يحب المرء لا يحبه إ ل ا لله ويحرم م و ا ل ا ة أ ع د ا ء الله ومن يكرهه الله عموما وقد سبق ذلك في موضع آ خ ر وبهذا يكون ومن وأضغض وأعطى ومنع أحب كله لله ومن أحب لله لله وأعطى لله ومنع لله الدين استكمل الإيمان فقد ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إ ي م ا ن ه الواجب فيجب عليه ا ل ت و ب ة من ذلك والرجوع إ ل ى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبه ة ا ل ل ورسوله و م الله فيه رضى ا ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها قال الورد هوى ومراداتها أهيب بن الورد بلغنا و ان ل ل أعلم ه أ موسى عليه السلام قال يا رب أ و ص ن ي قال أ و ص ي ك بي قالها ثلاثا حتى قال في ا ل آ خ ر ة أ و ص ي ك بي أ ن لا يعرض لك أ م ر إ ل ا آ ث ر ت فيه محبتي على ما سواها فمن لم يفعل والمعروف لم لم ولم أرحم والمعروف في استعمال الهوى عند ذلك الهوى الإطلاق في أزكه أ ن ه الميل إ ل ى خلاف الحق كما في قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى أ و وقد ى يطلق ل ه بمعنى المحبة وسئل ا مطلقا الميل إلى الحق وغيره وربما ل ل فيدخل إلى م ي فيه وغيره ت ع بمعنى م محبة ل الحق خاصة والانقياد إليه خاصة و س صفوان بن ع س ا ل هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى فقال س أ ل ه أ ع ر ا ب ي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب ولما نزل قوله عز نزل أحب قوله وجل ترجي من تشاء منهن و ت ؤ و ي إ ل ي ك من تشاء قالت ع ا ئ ش ة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أ ر ى ربك إ ل ا يسارع في هواك وقال عمر في قصة المشاورة في أثار بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أ ب و بكر ولم يهوى ما قلت وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظما ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال مثل ذلك وقد وقع يكثر في ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم إ ن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا أ خ ذ ت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع فذر فؤادي وخذ رقادي فقال لا بل هما جميعا